114. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 115. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوت فمنهم من, هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة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 إنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة